أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة خافضة الرافعة إذا وجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه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 والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. في جنات النعيم في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضعنه متكئين عليها متقابلين يَقُوفُ عَلَيْهِمُ الْذَّنَبُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ولحم طير مما يشتهون وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا يعملون لا yesma'un فِيهَا lauwaa wala taethima illa qiilan selama selama illa qiilan selama selama wa ashaabu al yameen Fisidirimma huonon, ja pallimma huonon, ja villimmem dud, ja mä imeskub. Ja fäkiä tinkasirot, lämmökopoa إِنَّا ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, مِّنَ ne, وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلل مه يحموم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال حميم وظل من يحمهم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُغَابُهُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُوسُونَ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَا Hirin la majmoun, la majmouhoun elamikat yoomin mahloum. Thumma innakum Femeni une min el buton. Fesheri une alei min elhamine. Fesheri une surbeline. Fesheri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 فَأَيُّ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُثَنَّئِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ افَرَأَيْتُمُ النَّى وَالَّتِي تُسْرُونَ أَأَنتُم أَن شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً Fässä biismi رَبِّكَ kallarin, fäällä uprosimulla viinaa, ja innuju, ja inna huula, prosimulla u talamuna, ja viin, Hei kytabin makenuun La yamassuuhu illa المutahharuun Tänzilun min rabbi alalamiin وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين تنظرون Nähnü aqarabu ilayhi minnkum Walaikin la tubussirun Nähnü aqarabu ilayhi minnkum kum, la tubussirun Falewla in kunntum Ghyr madinin Törjirun كنتم صادقين فأما فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين Varoohoo, roi hän, roi hän, roi hän, roi hän, roi من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصليات جحيم إن هذا له حق اليقين إن ان هذا له حق اليقين ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم